فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وانبتها نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زكريا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عندها رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّا لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ